وَإِذَا قَلقَتُم النِسَ فَبَلَغْنَ لَغ نَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَأَمْسِكُوهَّ بِمَعْرُوفٍ أَوسَرِّفْرُهَُّ بِمَعْرُوف وَإذَا قَلقَتُمُ النِسَ أَفَبَ بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ نبي معروف أو سرحوه نبي معروف وإذا طلقتم نساء فبلغ أجلهن فامسكوه نبي أو سرحوهن بمعروف وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ نبي معروف أو سرحوه نبي معروف وإذا طلقتن نساء فبلغ أجلهن فامسكوه نبي أو سرحوهن بمعروف.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 بمعروف أو سرحوهن بمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسَه وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَى وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُ وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسَه وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَى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 واذكروا نعمة اللَّهِ الله وَمَا وما عَلَيْكُمْ عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَمَا واذكروا عَمَّةَ الله عليكم وَمَا أَنْزَلَ عليكم من الكتاب وَالْحِكْمَةِ يعظكم به وَمَا واذكروا عَمَّةَ الله عليكم وَمَا أَنزَلَ عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَمَا واذكروا عَمَّةَ الله عليكم وَمَا أَنزَلَ عليكم من الكتاب وَالْحِكْمَةِ يعظكم به وَمَا واذكروا نعمة اللَّهِ الله وَمَا وما عَلَيْكُمْ عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَمَا واذكروا نعمة اللَّهِ الله وَمَا وما عَلَيْكُمْ عليكم من الكتاب يَعْذُرُكُمْ يعظكم به وَمَا واذكروا نعمة اللَّهِ الله وَمَا وما عَلَيْكُمْ عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَمَا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 واتقوا الله واعلموا ان الله بِكُلِّ شيء عليم وَاتَّقُ الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم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 وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ شَرِّحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن كيف نأزواجهن اذا ترى ضوا بينهم بالمعروف طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان يكن ازواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيْنَ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُ بِالْمَعْرُو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 17. ذلك بِهِ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 18. ذلكم أزكى لكم وأطهر 19. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم ذَلِكَ يُوْعَثُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَافِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَقْهَرٌ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآفِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَقْهَرُ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآفر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآفر ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر. 138. ذلك بِهِ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 139. ذلكم أزكى لكم وأطهر 140. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر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 17. ذلك بِهِ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 18. ذلك أزكى لكم وأطهر 19. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر 20. أزكى لكم وأطهر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 وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ 119. ويؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 119. يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِن 116. وإنكم يؤمن بالله واليوم الآخر 117. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 119. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة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 8. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 9. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن نحولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه والوالدات يرضعن اولادهن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 وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها وعلى المولود له رزقهن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 nutr diyabaat لا لمح نَفْسٌ كثير qui وعلى المولود له رزقهن وكثير بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها وعلى المولود له رزقهن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 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ لا تضال روالدة بولدها ولا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك لا تضال روالدة بولدها ولا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك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 لا تضر روالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ منهما فلا جناح عليهما، فإن أراد في صلاة عن تراضٍ منهما وتشاور، فلا جناح عليهما.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 فإن أراد في صلاة عن تراضٍ منهما وتشاور فلاجناح عليهما، فإن أراد في صلاة عن تراضٍ منهما وتشاور فلاجناح عليهما عليهما فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا الصَوال تَرَاضٍ مِنهَُا وَتَشَُورٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فإن أراد في صلاة عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد في صلاة عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإن أراد في صلاة عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أرادا فصالا عن ترضى منهما وتشاور فلا جناح عليهما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقه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 فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقه وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ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 119. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم وإن أردتم أن تسترضعوا اوولادكم فلا جناح عليكم وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم وَإِنْ أَرَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ أَرَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ أَرَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 Fala juna'h alaikum, ıda sallamtum ma ataytun bil-ma'roof. Fala juna'h alaikum, ıda sallamtum ma ataytun bil-ma'roof. Fala Ma ateytun bil-mağruf, falajunâh alaykum. İda sallamtun ma ateytun bil-mağruf, falajunâh alaykum. İda sallamtun فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف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 فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتوا بالمعروف فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف 119. جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا ان الله بِمَا تعملون بصير وَاتَّقُ الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير واتقوا الله واعلموا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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن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 151. واتقوا الله وعلموا 162. بِمَا الله بما تعملون بصير 173. واتقوا الله وعلموا 174. أن الله بما تعملون بصير واتقوا الله, واعلموا أن الله, بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا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 واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما 124. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 125. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم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 أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إِذَا سلمتم ما آتيتم بالمعرف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعرف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 تُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن الله بما تعملون بصير والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه.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 فإن أرادا في صلاة عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيت بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.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 فإن أرادا فصالا عن ترض بينهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما 124. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون من كم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا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 أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون من كم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفن منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.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 أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون من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 وَيَدْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف.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 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ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 فأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِن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 اتيتو بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون من وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 112. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنظروا نزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم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 119. وإنكم يؤمن بالله واليوم الآخر 110. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة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 فإن أرادا فصالا عن ترض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما Ateyin bilmeğruf. Ve Tqullah ve âlemû, ân Allah bima tağmalûn bâcîr. Ve Lâzîn وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 نزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقه وكسوته بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها.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 وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ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 نفوسهن اربعه اشهر وعشرا واذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بكل شيء عليم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 124. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ فَقَد ظَلَم نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَأَذْكُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْذُبُهُمْ بِهِ واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 تُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا الله واعلموا أن الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ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 فأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم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 أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء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 وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِن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 فإن أرادا فصالا عن ترض بينهما وتشاورا فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتو بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ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 فآتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير